Allah uakkor Allah uakkam Allah, a, Allah, a, Allah, a, Allah a, Altyazı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 <تصفح> اي على <ينصفح> الصلاة اي على <ينصفح>. الصلاة أي الفلاح <سؤال> <سؤال> <سؤال> Oh